حمل للغيا حمل للغيا ما سالك مدف الشيء في منار او لا أو ولا قوا لا قد كان كما كلمه سيد يقول همم للغيا يلغا لا لا ان او لا يلغوا عمران قد تكلمما بس واصلوا اللغه حمل اصول نوراني اصول من من افتح الاصل راح الى امسيه المختلفه اللي معنا بيقول لي جاء ومعنا وهو الاصل مصدر ميمي يمر مطرح رياكي في معنى في اللغه ين مصدر ميمي في اللغه مصدر ميمي مصدر معنى بما انه ruadi kul eh ruadi kul el inaya el khastin el khast wa khod madridid aw eshu makan eshu jamaa eshu makan el khast ya el khast ba tu eshu makanin oldo we old janana aw zamah ruatsa baghro nem ان تي أدب نقل ادبي للستروف الى معنى المفهوم شيء طبيعي السلاحشار المقصود بشيء المقصود بشيء الاظ هنا لو رقص قشط على نقل الى الى ثم نقل الى معنى المحقول ماشي الى يعني الى <ها>. <تصفيق> <تصفيق> ايه هي استقرط نقطه ايه معنى اسم المفعول ما الى معنى اسم المفعول كده نقول معنى اسم المفعول عن معنى المفعول يقول الى المفعول اسم المفعول سلاح المقصود من شئه، بل كننظر مع المفعول ومع الاسم المفعول، مع الاسم وهو ما يراد من الشيء أن يعنى، من ما يراد من الشيء محسلاً دينم gel diyoruz işaretler. gene bu gel orada mana durumun ki bu işaret var bu işaret dinliyorum Allah'sı yani oldu bu el evle mana durumun şeyi tasrifu kulasa et tasrifu in istiraha men azu ve nakl etmeye. Hem şeyin farklı etmeye. Buna teşkil eden o ve asli ez mazdari ilhamsi. Bakın örnek oldu mu? O şekilde başka o zaman da karışacak. Evet, örnek oldu. İndeki farklı olacak. İndeki örnekler Oldu Tabii ki ediyoruz. Kur'an'a فطائر في شراكي تحويل أصل الواحد إلى امثله مقربه النمع قال كده مع الاصلي <تصفيق> <مع الـ تصفيق> <في> بيقول <الـ تصفيق> التصريف في الاستراحي <تصفيق> تحويل الاصل اي إلى الى امثله لأجل لاجل حصولي معاش من حصوله او فند بعد ما خلو يخصوا هل مبتكرين فوتكل المساقص هذه اداره سبب ...tehvil ediyor, yuvarlı hası olsun. ...khasır ediyor, gizâ eturûlâ kâhâne ...darbi, mazlûlâ tehvil ediyor. ...khasır o darb... ...sadrâfî zaman mâli. ...tehvîdî ecz-i husûlî mâhînî... ...makhûleten... mu kardeşim? Manalar zaten hasıl değil yani. İfade etmek için de. ارجح حصولي مع الك حاصب القدر اللي لك حصولي مع التحسين بدي مع حاصب وتقريبا صار المده حصولي مع المخاطره وبدي بدي أه،, أه. أه. أه. ودعي مع لا تحصل إلا بيع بهذا الأمسلة، وشمدي دمكي وطأ مثل أدريك وفي السلاح في السلاح العلم أصل تحوي أصل واحدي. Evet. bu bu öyle bu bakamda kullanıyor bu mana kullanıyorlar ne bu işaret ediyor ne bunlar bunlar bu, bu elim ne evet. maden ki bu ni yani bu bu tasrif tas tas bu mana kullanıyor evet. demek demek yani onlar öyle hep bununla kullanıyorlar evet. yani hep yani bu elimde evet. sanki o asıl vahat evet. kitap yuhavolu ile emsizlerin muhafizelerin beyanı biraz bu çok uzak bir şey çok uzak şimdi, ofis sanatini, günde istilayı, günde günde günde gelen bu daçlıp, tahminin asıl vahidi, iramcilerde farklı. De? Belir. Bunu da, bulağızı bu malum kırdağın. Belir. Bize ne ki bu tahmin onları iramcılardı o zaman. Belir. eğer mesela <Sessizlik> bu tahmin asıl vahidi mi? Onda bu tahminle meşgul. De. Onda tabi bahsediyor. yoksa niçin bu gazı kullansınlar bari ki bu bu tasliti bi endo demek şimdi bunlar elimi tavilne ala bunlar tavilne meshkule bu bilebilirim ki onunla biliniyor ki firu bir chat vardır Merkez ve fi istilah, istilahları döndürüyor. Demek bunlar bu, bu, bu, şeyi kullanıyorlar. Demek sen ki onlar bu, o, onu, o, onları ilgilendiriyor. İhtiyaç. Taahhüv onları ilgilendiriyor. Demek bir elin ki, yarabu bhi, keşa, yahul akıl waheb. İlgem, mesela nasıl mat yapacaksın? tarabla daribun, madrubun, daribul mazrubun değil mi ne va sema ki bu bu nazibu mai kullanıyorlar nek bele tahal nazri ilgilendiriyor dört bele bir ilim ki yu anabu bihi keyfe yu hadir ve fi hada ما بيال كيلو الدرك في الشينه هذه التحليل الاخير اشارتون اشارت اشاره خطيره تدير تنبيههم اشارت هذا ان مرجعون الى يمكن ان به تحليل الاصل راح الى نفسه محتاج لهم كيف يعلموا به كالتحول الأصل الواحد إلى وفي هذا الكلام وفي في وفي الصناعة تحول الأصل الواحد إشارة إشارة إذا أن هذا العلم محتاج لهم كيف يتقلون بل إعلم ذلك يعرف كالتحول الأصل مهم شيء أعلم إليه أعلم طب مثلا أعلم إن كمسي لك ي تمثيل ين أشكر لك مثلا سلم سمع وبيض وبن أشكر مثلا ومثل لك تمثيل فأقول ومثل فأقول الضرب الضم ومسلا محقون فيلك من شم خطر ين محقون بير ومضاع مثلا بالتحويل دياسونجيك عطار هو الأصل الواحد مرس خدت مرس والمصاله هو نص كي ونص كي مساله يا الواحد الى ابسط متغيرات مرس التاشيك اللي مثلا نص عارف اشرحه يجيك. nasıl bu el meselenem. sana biz anlatacağız. müsem ve bu mutaradi açıklayacak inşallah. bu mesle gelemesene. ta'ruf bu huwa al-asl al-wahid. inşallah. fatahabiru ida Tabi tabi, az darbu meselen, yani almaz daru ya öyledir. darbu, huval asul vahad. Yani huval asul vahadu, darabey bu madde ya. darbu, meselen, almaz daru, oldu mukabezine. Böyle huval asul vahadu, sen haklısın tabi tabba. Teguramaz sayın ha. Hüva darmoo ini almaz darum. Hüva aslun vahilu F tahvilun, darbi Hüva has olması için olamaz olması gerekir. Ama F tahvilun, tahvilun darbi. İstihbarımı yapacaksın. Ad darmoo ini almaz darum. Çok güzel bir şey şu an diyor. Mesela ki Ad darmoo huva aslun vahilu. Nahsunda aslun vahilu. aslun Ama huva aslun vahilu, gerekir ha. Fe tahvilun, fe darbi İl darabe. طريبون وطاربون ومضبوبون ودمجلس ووا ووا ليحصل المعنى المقصود و... اه ده المعنى المقصود وما نجيب يعني من الضرب الحال في السماء الله فيش فيش بنخش دي نقول ما هي ما ضرب هي من الضررين يحسن معنى المقصود لديه معنى جرد من الضرر الحابس في زمان الماضي ملل. او الحال يذيبه او غيرهما ديال الماضي وهذه المساله ديال النيا ومكان زمان الضرر وتحري هو التصريح بالاصطلاحه التصريح في اسناده الى ولا والمناسبة بينهما بيرل. بين التصريف بين التصريف بين المعنى اللغوي والاسترائي في الوقت التغيير بالتغيير ولا بالتغيير ده نعم نوع من التغيير تغيير آخر تحويل خاص شimdi بيدركي أو بالاستراحة <سؤال> يو هما جربيدكِ، سانكِ بو بو بودو، ده ما؟ يو هالمراقب التصريف ولا خير علم التصريف يعني. بدياً، بس كمان بيدك بدأ المطلنبي رح يمون بتعليب التصريف، بيدك المتصف غير المتصف وضلبه هابط هو المتصف غير المتصفين الذي هو مع الدر مع المتصف يقع مسائل المنح المنح يقع مسائل المسائل الباحثت عن حوال كلمة وكلام في الحقيقة العرب والبناء ويقع إدراك, ادراك المسائل وهذه من مجارث المسائل المسائل من حيث ان باقيه عن الكلمات من حيث الصحة من ابتداء دي وياخذ دي او ام معرفته موجز انه دو معرفته ان بعض الطبيعينا ما البدر والمسائل التي يعرف بها أحوال الأبنيات من الصحني والاعتدار والخيرمة غير مو مجرد ربو مجلس ربو مرتب الأدوات الذي يحمل حوال الأبنيات ذيل الأواخر المنهو والمسائل التي يعرف بها أحوال الأواخر ونقول الذي معرفة وأحوال أبنية معرفة احوال أبنية من الصحة من الصحة ولي و و غيرهما وقيل وعند بعض وعند بعض وعند المسائل المسائل المتعلقة المتعلقة, المتعلقة بمعرفة شتات الاحوال المعرفه بيرز. احوال ادبيتي ادبيتي اوليه بصحتي الاخر وبالفعل واقتربت تحويل على التغيير اهم الرسول تلك التحويلات او التحويله السوائيه اقول ان المساله تحويل تغيير Fılovat ettiğim tamdır. Tahtabi tahtibi. Ha yarıyor ha. Şu işte ki bir yandan bir yere gidiyor ha. Durdu mu? Şekil mesela darbi o o o o o madde o datribi... darabeden o o şey o dar dar darından gidiyor dar daribu ne? Şekil o o o o darabeyi darından arıyor. Dar bir dar darabeyi gidiyor. ساكي اوماده اوماده بير بير سايكي سايكي اومادهي بير مكاندان بير مكان جكتي يو مثلا حولته من هذا المكان هذا المكان بو بو ...bir mekan. Mesela nasıl keseyiz... ...bir madde gibidir ha. O zil haval... ...bu odadan o odaya ha. O madde o zil ha. O zili... ediyoruz. Bu heyetten... ...bu odadan bu da bir tahvil var oldu mu kardeşim? Bir de tahvil yarıyor. Tahvil ağırdır. Tahvil işte bu mesela bir mekandan bir mekana götürmeye oldu mu kardeşim? O madde bir mekandan ki o madde ilahi etniye kadar. Peki madde darbe yani? ما تيجي هو كده بقى ده ده ده ده اكيد اكيد قلت ليه ده انا حاسس ان هي اقدر شتقوا مقدار ريبي في التحويل مع ذلك من نخلي بيوي ريور نخلي ريور هاي ودو قال في المغ إثبات قال الصاحب المغد في المغرب التحويل نقل الشيء من موجة إلى موجة أخرى، نقل زيد نقل الكتابي من موجة إلى موجة أخرى، وقال في الصحاح يقول تعدل التناح التحويل ان التنقل نحترق في هم بتعدي وأن نخلو متعدد الالترقى الانتقال من إشادة أدوك الالترقى الانتقال من موضع إلى موضع وهم وحولهم ويقال حولهم ويقال حولهم فتحول إثبات أدوك من موضع إلى موضع ويقال حولهم متواع فتحول حول بديد وثابت شمدي مثلا آآ أوله أدوه أو أو أبد قارده سم... أيضا كش ما أيضا يتعدى بنفسي ولا يتعدى نزيد وتحول أيضا يتعدى بنفسه تحول تغير تحول... تحول... تحول... تحول... لا Hayır. No. لازم يدير. oldu. Şimdi wa hawadahu fatahawwana yani wi yuqalu hawala tahawwana wa hawala ayda. Ne demek? Naqti yuqalu hawalah yuqalu تفسير gibi yazarak öyle öyle ama şimdi bana bir وحول ايضا اي نفسه يتحدث اوكال كشكلاتي سيتوا على الذوق فنيب نجسم تعدل جزء العزميتز، ويتعدى بنفسه. يلا <تصفيق> <من السيارة>. حبنا. <تصفيق> يتعالى خبر دينه. هيك الشباب قال وحول وفتحول، حول. أبتي. حول حول موزع. اه يلا. ون وحولوا وحولوا يتعدى يتعدى. يا مصدق. لين لين تجمعون ذكره في تجمع أي شيء ما يجي أي تفسير سليم؟ باشا باشا. والاشم من من التحول ما تحوله؟ قدموا قاضو تعالى لا يبغون عنها حيوان لا يبغون الاله جنة تحولا عنها انتقالا منها. هب ارضا خم قش ما تحول؟ هو أخص من دوله يديك باو اخلص التغيير هذا غير تغيير في جرانيو بيتبو ياريو هذا في بيز له بنخر بارت يا دعمت دي حاله ودي ولاخته ده بقمله خالص بيتيار يا خالص قال له هو فضلك beraber verir bulmatta bir heyet ile eleman jeneriyon ile tahmil يا دربه وغيرهما تكوت تحويله او لا لا تغييريه ما خضر بده صار سعر سوريا اومده كان هو برابطي مع التحويل اه ده عمرو راح انصور التحويل والله وعمضر هنا الخاست مشاتوا قلت له طمع اوسون ده ادرس استراحه طبيعيه كبير